بوك 2 سدم دست و شيست ستة و سبعون الاسباب اثنين ابداو الاسباب اثنين Zašto nisi došao? Lima velem teti. Lime vejem teti? bio bila sam, bolestan, bolesna. Ku tu Ku tu Ja nisam došao, došla jer sam bio bolestan, bolesna. أ لم أتي لا كنت مريض أنا لم أأتي لاي كنت مريضا زشت أنا دشلة لماذا هي لم تأتي لماذا هي لم تأتي أنا بيلة أمرنا كانت تعبان كانت تعبان؟ ona nije došla jer je bila umorna. Ia lam teti li enha Ken tabana lem teti li en kenne tab za što on nije došao Li velemjeti Live lejeti on <سؤال> لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده رغبه <سؤال> لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبة لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه Zašto vi niste došli? Limada lam ta' tu? Naš auto je pokvaren. Sejaratuna muatala. Sejaratuna mutaratila. Mi nismo došli jer je naš auto pokvaren. لأن سيارتنا معطلة لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة لماذا لم ياتي الناس لماذا لم الناس بروبوستيليسو قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار oni nisu došli, لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم موعد القطار قد <تصفيق> لماذا أنت لم تأتي? Ja nisam smio. لم يسمح لي. Ja nisam došao, došla, jer nisam smio, smjela. لم أتي, لأنني لم يسمح لي. لم لأني لم يسمح لي